اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغ عَلَْهِ لا يَصرَ النَّهُ الله لاَصرَّهُ الله إِن اللهه لف غَفور ذلكَلِكَ بِأَن اللهَّ يُولجُ الليلى فِ النَّهَارِ وَيولجَُّهار فيِي الَّ وَأَن اللهَّه سَمع بَص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 إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ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 الانسانا لكفور لكل امه جعلنا من سكنهم ناسك فلا ينازعك في الامر ودع الى ربك ودع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فيما كنتم فيه تختلفون الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون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 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 Kor